كتاب الأيمان والنذور باب الأيمان عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة موكمت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكثر عن يمينك وأتي الذي هو خير عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا يعني حاكيا عن أنه حلف بها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهم السلام لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله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 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فادر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت إن الذين يشترون بأهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية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 خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت له إلى أبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت عضبانا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 وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطى الناس بدؤاهم لدأى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه